ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الأجال اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيما ريا مباركا فيه تغنين به عمن سواك وتعيننا به على رضاك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 Allahumma, inna nasaluk bismik al-ahram, al-lati iza ajabt, wa hiánya a csarnok hiánya a falak, hát érkezett وتعديلوا سووا صفوفكم وسد الخلل في الصف الاول فالاول الله أكبر الله أكبر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 وائر المغضوب عليه ولله ذنيل في ارض الا في كتاب مبين ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وان انه لهدا ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم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 لا نتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فوجا من, مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُوَ يُوزَعُ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُمْ بِ ولم تحيطوا بها علمًا ولم تحيطوا بها علمًا أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليه بما ظلموا فهم لا يُؤمرون لَنَ <تصفيق> اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا <إن> فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله اكبر الله Subhana Allahu liman hamideh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 في الصور ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أثره داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب.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 أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمئت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الله أكبر tata severe الله لمن Mm-hmm. Oh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa